غير ا ل موسوعه م ا ل ا ل ي ن و إ ذ ا جاءك ا ل ذ ي ن يؤمنون بآياتنا ف ق ل س ل ا م ع ل ي ك م كتب ربكم ع ل ى ن ف س ه ا ل ر ح م ة أ ي ه من عمل منكم سوءا بجهالة م و س ب ع ه ا ل ن ا ب ل ح ي م و ك ذ ل ك ن ف ص ل ا ل آ ي ا ت و ل ت س ت ي ي ن س ب ل ا ل م ج ر ي ن إني ن قل ه ي الذين ت أن أعبد الذين تدعون من دون من الله قل لا أتبع أ ه و اتبع ء ك م قل لا أ أ ه و ا ء ك م قد ضللت إ ذ ا وما أ ن ا من المهتدين قل إ ن ي على ب ل د ة من ربي وكذبتم به م ا ما عندي ت س ت ع و ن ع ه ا ل ح ك م إ ن ا ل ل ه ي ق ص ا ل ح ق و ه و خير ا ل ف ا س ل أن ن م ي ه تستعجلون به لقضي ل به ا أ م ر بيني و ب ي ن ك م و ا ل ل ه أ ع ل م ب ا ل ظ ا ل م ن وعنده م ف ا ت ح ا ل ي ب ل ا ي ع ل م ه ا إ ل ا هو ي ع ل م م ا في ا ل ب ر و ا ل ب ح ر وما ت س ق ط م ي ه موسوعه ا ق ط من ر ق ة إلا ي ل م ا و ل ا ح ب ة ف ي ل م ا ا ت ل أ ع ل و ل الاسلاميه رطب و ي ا ب إ هو ا ل ذ ي ي ت س م ا ب ا ل ل ويعلم م ا ج ر ح ت ب ا ل ن ا ر ثم يبعثكم ف ى موسوعه ي ن ب النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ع ل ي ك م ح ف ظ ه حتى إ ذ ا جاء احدكم الموت, الموت، توفت رسلنا،, رسلنا وهم لا يفرقون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 م و س ب ع ه النابلسي ل ل ع ل م ا ل ا س ا ويصرف الآيات ل ل ع ه موسوعه ي ف ك ذ ب قومك وهو ا ل ن ق ب ل ل س ي للعلوم ب الاسلاميه و ف ت ع و إ موسوعه ا ن النابلسي ش ي ط ا ف ل تقعد ع د ا للعلوم الاسلاميه ل م ي ن وما ن من حسابهم من ش ء ولكن ك ر ل ه م ي ت ق و ن و ذ ر ا ل ذ ي ن ا ت خ ذ و ا د ي ن ه م ل ع ب و ل ه و غ ر ت ه م الاسلاميه ح ي ة الدنيا أن وذكر به ب ت نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي م و ن ت ع د عدل ل كل ل ا يؤخذ م ن ه ا أ و ل ئ ك ا ل ذ ي ن أ ب ع ل و ب م ا كسبوا ل ه ا س ل ا ب م ي أليم, وعذاب أليم مالا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أ ع ق ا ب ن ا بعد إ ذ هدانا الله كالذي ا س ت ه و ت الشياطين في ا ل أ ر ض حيران حيران له أصحاب موسوعه ا ل ن ا ق ل إن ه س ا ل ل ه هو ا ل ه د و أ م ر ن الاسلاميه م لرب ل ل ع ا ن وأن أقيموا ل ل ص السماوات و ا ل أ ر ض بالحق ويوم ي ق و ل ك ن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة وهو الحكيم الخبير